إلى الله م ر ج ع ك م و ه و ع ل كل ألا ى شيء قدير إ ن ه م صدورهم يثنون ي و ل س ت خ ف ا منه أ ل ا ح ي ن يستخشون ي ف ا ب ه م ي ع ل م ما ي س ر و ن و م الاسلاميه ي ع ن ن و إ ب ذ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 إ ن ه ل ي أ و س كفور ولئن أ ذ ق ن ا ه ن ع م ا أ بعد ضراء مسته ليقولن ذاب السيئات عني إ ن ه لفرح فخور إ ل ا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم م غ ف ر ة و أ ج ر فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا, ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه فلك انما انت نذير والله على كل شيء وكير أ ن يقولوا ن ف ت ر ه قل ف أ ت و ا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ف إ ن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله و أ ن لا إ ل ه الا هو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 وحبط م ا ص ن ع و س و ي ه النابلسي و ب ا ط للعلوم ن أ ف ن ك الاسلاميه ن ع ى بينة ربه من و و ه ش ه د ك ت اسماء ب م و ى إ الله ورحمة ك يؤمنون به ومن من يكفر به ا ل أ ح ز ا ب ف س ن فلا شركه ا ل ه د م شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون أظلم ممن ا ف ت ر ى على ا ل ل ه كذبا أو كذب أو ع ي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 الذين ص موسوعه ن عن النابلسي هم و ك للعلوم ج ز ي في ن ا أ ر ض ا ك ا ن ل ه م ي ه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 مثل الفريقين ك ا ل أ ع م ى و ا ل أ ص م والبصير والسميع هل يستويان م ف ل ا أ ف ل ا تذكروا ولقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه إ ن ي لكم نبيع مبين أ لا تعبدوا إ ل ا الله إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب على يوم اليم فقال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه ما, نرا ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إ ل ا الذين هم أ ر ا ض ر ن ا ب ا د ي ا ل ر أ ي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أ ر ا ي ت م على بينة من ربي وآتاني وآتاني رحمة من واتاني ت ن ي و ر ح م ة من عنده فعميت عليكم أ ن ل ز م ك م و ه ا و أ ن ت م لا كارهون ويا قوم لا أ س أ ل ك م عليه مالا إ ن أ ج ر ي الا على الله و م ا ي موسوعه م ل ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ففلا ت ذ ك موسوعه ل أقول لكم ا ن خزائن د ي ا ل ل و ل النابلسي أ ع ل غ ي و ا أقول إ م للعلوم ك و ا أقول أ للذين تزدري ي ن ك م ن ي ي ت الاسلاميه ل ه خ ي ر ن ف و س م ا ل ل ه أ ع ل م بما في أ ن ف س ه م إ ن ي إذا ا لمن ظ ل م ي ن قالوا يا ر و ح قد ج ا د ل ن ا ف أ ك ث ر ت جدالنا فأتنا فأتنا ب م ا ت ع د ن ا إن ك ن ت م ن ا ل ص ا د ق ي ن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 ي ق واوحي ل و ف افتريته فعلي ت ر إجراني ا ه قل إن أ أ ن ا مما بريء تجربون و إ ل ى نوح أ ن ه لن يؤمن من قومك إ ل ا من قد آ م ن فلا, فلا تبتئس بما موسوعه ا ل ن ا و ل ا ا ت خ ط ب ن ي في ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا إ ن ه م مبرقون ويصنع ا ل ف ل ك و ك ل م ا م ر ع ل ي ه ملأ من قومه س خ ر و ا م ن ه ا ل إن ت س خ ر و ا م ن ا ف إ ى فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل, ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها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 وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقلي الامر و ا س ت و ت ع ل ى الجود ي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال موسوعه د ا ل ح ق و أ ن ت أحكم ا ل ح ك م ي ن ق ا ل س ي ا للعلوم ح س الاسلاميه إ ن أعظك أن تكون من ا ا ل ج ل ي ن قال ربي إني أ ع و د بك أن أ س أ ل ك م ا ل ي س لي ب ع ل م و إ ل ا تغفر ل ي و ت ر ح م ن أكن ي من الاسلاميه خ ر ي ي ن ق ي نوح اهبط ب ل منا وبركات ع ل ك وعلى أ م شركه ا ع ه د ى ش م س ه م م د ع ا ب أ ل ي م من تلك أنباء ا ل غ ي ب ن و ح ي ا إليك م ا ك ن ت ت ع ل م و أ ن ت و ل ا ق و م ك من قبل ه ذ ا فاصبر إن ل ع ا ق ق ب ة ل ل م ت ي ن موسوعه ا د م النابلسي ل ل إ ل و م ا قوم ل ا أ س أ ل ك م ع ل ي ه أ ج ر ا إ ل ا على الله ذ ي فطرني ف أ ا ق ل و ح س ن ى و ا ر و ا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم, ويزدكم قوه إ ل ى قوتكم ولا, ولا تتولوا مجرمين م ؤ م ن ن إن ي ق و ل إلا ا ع ت ه النابلسي ك بعض آ ت س و ء ا إ أشهد ا للعلوم ه واشهد أني بريء ن ن من دونه, من دونه فخيدوني ج م الاسلاميه توكلت على الله ربي وربكم منهدا ا ولو ل فقد أ ب غ ت ك موسوعه ما إليكم أرسلت به ي ت خ ل ف ربي قوما غيركم ولا النابلسي ع ى كل ء للعلوم ا ل ا ء أمرنا نجيناه هودا و ا ل ذ ي ن ن آ م و ا م ع ي ه م موسوعه ن عذاب غليب ت ل ك عاد ج ح ا بآيات و ا أمر ك ل جبار ع ن ي د و ا ب ل د ن ي ا ل ع ن ل و ي و م ا ل ق ي ا م ة أ ل ا إن ع ا د ا كفروا ر ب ه م أ ل ا ب ع د الله الحسنى وإلى ث م و س خ ا ه م ص ا ل ح ا قال يا قوم يا ع ب د ا ل ل ه ما ل ك م من إ ل ه غيره ه و أ ن ش ك م من ا ل أ ر ض و ا س ت ع م م ر ك ف ي ه ا فاستغفروه ث م توبوا إ ل ي ه إن ربي قريب مجيد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 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذور فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز و أ خ ذ الذين ظلموا ا ل ص ي ح ة فاصبحوا في ديارهم جاثمين ك أ ن لم يغنوا فيها أ ل ا إ ن ثمودا كفروا ربهم أ ل ا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إ ب ر ا ه ي م بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فأن جاء ب ع ج ل ح ن ي ه ف ل م ا رأى أ ي د ي ه م ل ا ل إ ل ي ه ن ك ر ه م و أ و ج س م ن ه م خ ي ف ة ق ا ل و ا ل ا ت خ ل ل ن الحسنى وقالت ح فبشرنا ا إ س ومن إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى اله و انا عجوز وهذا ب ع ل ي شيخا ان هذا لشيء عجيب ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ه عليكم اهل البيت إ ن ه حميد مجيد فلما ذ ا ب عن إ ب ر ا ه ي م ا ل ر و ع جاء و ج ا ء ت البشرى ي ج ا ب ل ن ا في قومه ان ابراهيم ا لحليم اواهم منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربه وانهم آ ت ي ه م عذاب, عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا ا لوطا سيء بهم وضاق بهم درعون وقال, وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إ ل ي ه م ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهم أ ط ه ر ل ك م فاتقوا الله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 فليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عليها سائلها وامترنا, وأمترنا عليها ح ج ا ر ة من سجل منضود م س و م ة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره ولا تنقصوا ا ل م ك ا ل والميزان إ ن ي أ ر ا ك م بخير و إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم و إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم محيط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 شركه الهدى شركه دعويه م ا غير ا ب ح ي ه ذات مضمون اجتماعي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما صاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا, ربك واستغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه ان ربي رحيم قالوا يا شعيب ما ن ف ق ى كثيرا مما تقول و إ ن ا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم أ ر ه ب ت ي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذ ه ر ي ا ربي ب م ا ت ع م ل و ن محيط و ي ا قوم ع م ل و ا ع ل ى م ك ا ن ت ك م إني ع ا م ل س و ف ت ع ل م و ن م ن ي ا ل ا ع ل ا م ي خ ه ا س م ا ب و الله الحسنى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 ولقد أرسلنا م و س ى ب آ ي ا ت ن ا و س ل ط ا ن م ب ي ن إ للعلوم ى و ف ا و ا و م ا أ م ر فرعون ر ب ش ي د يقدم ق م و ه يوم ا ل ق ي ا م ة فهردهم ا ل ن ا ر وبئس ا ل و ر د ا ل م و ر و د واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفض المرفود ذلك من انباء القران ق خ ص ه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنى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 م ل ك لآية ل م ن خ ا ف ع ذ ا ب ا ل آ خ ر ة ذ ل ك ي و م مجموع له ا ل ن ا س و ذ ل ك ي و م م ش ه د و م ا نؤخره إ ل الله أ ج معدود الحسنى ل م ن ف س إلا بإذنه فمنهم شقي و س ع ي د ف أ م ا ا ل ذ ي ن ش ق و ا ففي ا ل ن ا ر ل ه م ف ي ا زفيع وشهيق خ ا ل د ي ي ن ف ه ا ما د ا م ت ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض إ ل ا م ا شاء ل ح إ ن ربك فعال أ م ا الذين سعدوا ففي ا ل ج ن ة خالدين فيها ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا ت ك ف ي مريه مما يعبد هؤلاء ما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 وإن كل, وان كل اللما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا ت ر ك موسوعه ا إلى الذين ل ظ ا النابلسي م من و للعلوم ن و أ ق ا ل ص ل ا ة طرف ا ل ن ه ا ر وزلفا م ن ا ل ل ي ل إن ا ل ح س ن ا ت ي ذ ه ب ن النابلسي س ي ئ ا ا ت ذلك ذ ك ر ص ر فإن ا ل لا ل ه ا يضيع أجر م ح ن ن ف ل و ل ا كان من ا ل ق ر و ن م ن ق ب ل ك ا س ل و ب ق ي ه ن اسماء الله ا ل ح إ ن ى إلا قليلا م م ن أ ن ج ي ن ا م ن ه م و ا ت ب ع ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا م الاسلاميه أ ك اسماء الله ا ل ح و ن ولو ى ش ر ك ل ه ع و ي ه غير ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لان أ م ل جهنم من الجنه والناس اجمعين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 وانتظروا إنا موسوعه ت ظ ر ل النابلسي و إ ه يرجع ا للعلوم أ م ر ك ه ف ا ب د ه و و ت ك عليه الاسلاميه ربك ب ع م ت ع